نسأله جل في علاه أن ينفعنا جميعا بما نقول ويسمع ثم إن هذه الكلمة متعلقة بمسألة عظيمة ونازلة تتجدد ويحسن بأهل الحق أن يتواصل أو أن يتواصل بعضهم أو أن يوصي بعضهم بعض بالحق وبالصدق ثم ليعلم أن دين الله جل وعلا محفوظ Allah ﷻ har också bett att han ska bevara din religion, skrift och sanning. Och en av de bästa saker för att bevara din religion är att Allah ﷻ har de Och المنافقين عن الحق الذابدين عنه المنتصرين والناصرين له فهم يقومون بهذا الحق الواجب من بيان الحق للخلط ورد الباطل واهله وكشف طرقهم قال الله جل وعلا اننا نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون ابن حزم رحمه الله في النبذ ...muhallekan على هذه الآية, قال فضمان الله تعالى قد صح في حذ كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا? Mustadidna بهذا, eller hur det här, jalla och وما ينطق عن الهوى, in هو illa wajnum yuha وقال till r.a. r.a. r.a. r.a. r.a.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 ما خفي عن غيره منهم ويطبط غيره أيضا ما خفي عنه فيبقى الدين محبوظا إلى يوم القيامة ولا بد انتهى كلامه رحمه الله هؤلاء العلماء قاموا بما أعوذنا الله عز وجل عليهم حفظا للدين وحراسة لقياضه وذبا عنه ولفاعا عن här är Imam Muhibbān, r.a. som kändes till medelhuvudet, försammar detta kunskap, de som har förbättrat muslinsaeten och har ledt dem till i den ställning, de som har återtagit frågande och utvärdering, att i dagliglivet och hemlandet, i hätta inte något av dem, för han är i det enda, den ensamma, och i det enda har han de många dagarna, så att ingen mål kommer i sanningen för något, och om han gör و القائمون على صرح الدين انتهى كلامه ورحمه الله ومن هؤلاء أئمة وهم كثر ولله الحمد قديما وحديثا من هؤلاء أئمة ولا إما الحافظ القدوة عثمان المشيعي الدارمي رحمه الله قال رحمه الله في مقدمة كتابه الرد على الجنية. مبينا فضل الكريم och att hans tal är inte skapat, och vi har fått någon att tala och vi har tagit fast honom, och att muslimerna när de hör vad han visar på Messias (s) säger de: "Så här är han en galen, en djävul, en långhed." Så till och محتملاً لما ناله من أثنين أذاهم صابراً عليه حتى أظهره الله وأعزه وأنزل عليه نصراً فضرط وجوه العرب والعجم بالسيوف حتى ذنوا وذانوا ودخلوا في الإسلام طوعاً وفرهاً واستقاموا, واستقاموا, واستقاموا, واستقاموا على ذلك في حياته وبعد الوفاة لا يجدلوا كافرون ولا منافق متعويض بالإسلام أن يظهرنا في نفسه من الدخل وإنكار النبوة فرقاً أي خوفاً من السيط وتخوفاً من الافتضاح بل كانوا يتقلبون مع المسلمين بضم ويعيشون فيهم على رضم دهراً من الدهر وزماناً من الزمان وكان أولاً من أمر شيئا منه بعد كفار قريش الجعد المدرهم للقصرة وجهه بخراسات اقتداءاً لكفار قريش فقتل الله جهما شر كذلاً ثم ذكر ما حدث من حادثة الجعد المدرهم وقتله إلى أن قال ثم لم يزالوا بعد ذلك مطموعين أذلة مبحورين حتى كان الآن لأخير حيث قلت الفقهاء وكبر العلماء ودعا إلى الديدع نعاة الضلال فشد ذلك طمع كل تعويض في الإسلام من أمماء اليهود والنصارى وأنباط العراق وجد ووجد فرصة للكلام فجد في هدم الإسلام وتعقيل للجلال والإكرام وإنثال صفاته وتذيب رسله وإبطال وحيه إذ وجدوا فرصتهم واحس من الرعاع جهلا واحس من الرعاع جهلا ومن العلماء قمه فنصبوا عندها الكفره للناس اماما يدعونهم إليه واظهروا لهم اغلوطات المسائل ويميلات من الكلام يضالقون به اهلها على أهل الاسلام ليوقعوا بماذا قلت هذا قال ليوقعوا في قلوبهم الشك ويلبس عليهم أمرهم ويشككوهم في خالقهم مؤكدين بألمتهم الأقدمين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر وقالوا إن هذا إلا افتلاق قال رحمه الله فرأينا ذلك منهم فرأينا ذلك منهم وهذا قلة من مضاء هذا قلة من العلماء وقلة من أهل الحق فرأينا ذلك منهم وفقنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطار الكتب ورسل ونفت الكلام والعلم والأمر عن الله رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به أهل الغطلة من الناس على سوء مذهبهم لماذا؟ قال فيحدغوهم على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أهليهم ويجتهدوا في الرد عليهم محتسبين منافقين عن دين الله طارقين ما عند الله انتهى كلامه رعينا الله لما كان الامر كذلك صارت ما روضيكم لمبد ان تعلم ان الصراع بين الحق والباطل قديم وهو قديم متجدد قديم متجدد يتجدد بين الفيمه والاخرى فكلما ضعف عمل السنه وضعف العلم السني تلهوس اهله ازدارت البدع وأهلها ما دار واجعا وظهورا فنشر في الناس الأباطين والأثالين والترهات والأهلوطات تشكيكاً في الحق الذي يعلمون ويعتقدون ونشرا للفوضى والانحراف العقدي لذا كان لزاما على أهل الحق أن يقفوا في وجه الباطل وأهله بعلم وعدم، محتسبين كما قال الإمام الدارمي رحمه الله، محتسبين، منافحين عن دين الله، راجين، طالبين به ما عنده، لأن هذا هو المثال الذي أخذه الله على أهل العلم لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، إلا أن القائمين بهذا، إلا أن القائمين بهذا كله. ولكن هذه القلة لا وحشة على أصحابها، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: أهل الإسلام في أهل الملل غرباء، وأهل السنة، وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم، وأهل العلم من أهل السنة في أهل السنة غرباء. والذابون عنها المنافحون عنها من أهل العلم في أهل العلم غرباء إلا أن هذه الغربة لا وحشة على أصحابه هذا الفعل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعمة المسلمين وعامته قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا أن الدين النصيحة شالحا ومعلقا على حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال وقد قالوا لعمر بن الخطاب في أهل الشورى أمر فلانا وفلانا فجعل يذكر في حق كل واحد من الستة وهم أفضل الأمة أمرا جعله مانعا له من تعيينه قال رحمه الله هذا هو الشاهد وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعام مثل مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون كما قال يحيى بن سعيد سألت مالكا والثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ قالوا بين أمره وقال بعضهم لأحمد بن حمد إنه يفقل علي أن يقول فلان كذا وهلان كذا فقال أحمد إذا سكتت أنت وسكتت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ قال رحمه الله ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حاله فإن بيان حاله وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل ليحمد بن حنبق الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم, أو يتكلم في أهل البدع قال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل قال رحمه الله فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب. واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا ما يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعرض من فساد استيلاء العدو على أهل الحرب. فإن هؤلاء الذين استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما هؤلاء فهم يفسدون القلوب ابتداءً. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إنه مما يجب أن يعلم في هذا المقام أيضا، وهي تعتبر قاعدة كبرى، قاعدة كبرى في هذا المقام لمعرفة مسالك أهل الانحراف، ونعني بهم هنا أهل الانحراف العقدي. وهو أعلى الانحراف العقدي أخطر الانحرافين الانحراف السلوكي والانحراف العقدي قال العلامة الشاطبي رحمه الله في اعتصاب قال إن الإحداث في الدين إنما يقع منه أحد ثلاثة أمور الإحداث في الدين إنما يقع من جهل من جهة الجهل وإما من جهة تحسين الظن بالعقل وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق وهذا الحصر الثلاثة وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة إلى أن قال إلا أن الجهات الثلاث قد تنفلد وقد تجتمع فإذا اجتمعت فتارة يجتمع منها اثنتان وتارة تجتمع الثلاث. فأما جهة الجهل فتارة تتعلق بالأدوات أدوات العلم والفهم. فتارة تتعلق بالأدوات التي تفهم بها المقاصد وتارة تتعلق بالمقاصد. وأما من جهة تحسين الظن أي بالعقل فتارة يشرك في التشريع مع الشرع وتارة يقدم عليه وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحد وأما دهة اتباع الهوى فمن شأنه أن يغلب الفهم حتى يغالب صاحبه الأدلة أو يستند إلى غير دليل وهذان النوعان أيضاً يرجعان إلى نوع واحد فالجميع أربعة أنواع وهي الجهل بأدوات الفهم الثاني الجهل بالمقاصد الرابع تحسين الظن بالعقل الثالث الرابع اتباع الهوى قال فلنتكلم عن كل واحدة أو على كل واحد منها ثم سرد تفصيل ذلك رحمه الله إذا أدركت هذا يا رعاة الله فاعلم أن مطلب أهل الانكراف جميعاً من كفار وزنادق وملاحدة وعد بدع ونحوهم ومن لف لفه مطلبهم واحد لا غير وإن تعددت الأساليب وتنوعت المسال المراد والمطلب أن تخرج عن السراط المستقيم والمنهج القويم فقط يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين ولا شك أن أهل الانحراب هم رسل الشيطان هم رسل الشيطان من الإنس قال إلا بأمرين لا يبالي بأيهما ظهر المهم أن يظهر إما إفراط فيه وإما تفريط فيه وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد زواه قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه. حتى مرق كما يمرق السهم من الرمية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه إلى أن ذكر جملة من أحاديث قتال من القوارض وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابد الصغير فإن المقصود هو الصراط المستقيم الوصول إلى الله عز وجل سانده. وَمَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَمْرِ خِلَالَ وَلِالشَّيْطَانِ فِيهِ نَزْغَتَانِ أَوْ نَزْعَتَانِ إِمَّا تَقْصِي إِمَّا تَقْصِيرٍ وَتَفْرِيضٍ وَإِمَّا إِفْرَاضٍ وَغُلُومٍ فَلَا يُبَالِي بِمَا ضَفَرَ مِنَ الْعَبْدِ مِنَ الْخَطِئَةِ أَتِينِ فَإِنَّهُ يَأْتِي لَأَقْلَبِ الْعَبْدِ فَيَسْتَأْمُ يُسَاوِ أخذه من هذه الخطة فثبط وأقعد وضربه بالكسل والتواني والفتور وفتح له باب التأويلا والرجاء وغير ذلك حتى ربما ترك العبد المأمور جملة وإن عنه عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيه هذا العمل وهمتك فوق هذا وينبغي أن تزيد على العاملين وهكذا إلى أن قال رحمه الله والعبوذ بذلك من الإفراط والتعدي فيحمده على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم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 وإيمان وقوة على محاربته ولزوم وسط والله المستعان ونحن أيضاً قرر في غاية الله وفي كتاب الصلاة لذا بارك الله فيكم كما قلت الهدف إيش واضح المسالك متعددة المسالك والطرايب ماذا متعددة ففضحوا مسالك هؤلاء وكشفوا عوارهم من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض بيانه أن المناظرة, المناظرة تارة تكون بين الحق والباطل وتارة تكون بين باطلين ليتبين بطلانهما أو بطلان أحدهما أو أن أحدهما أشد بطلانا من الآخر وان الفائده من ذلك قال لتنقطع بذلك حجه الباطل فان هذا امر مهم بيان قضاء حجه ايش الباطل فان هذا امر مهم اذ كان المبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنه بايش باقوالهم فان انتبه الى هذا فان بيان فسادها, فإن بيان فسادها أحد ركني الحق أحد ركني الحق الحق قائم على ركنين بيان الحق والرد على الباطل وأهله فبيان الفساد أحد ركني الحق وأحد ضطع بين فإن هؤلاء نوترثوا نصوص الأنبياء يعني كما هي لهدت وكفت ولكن صالوا عليها ولكن صاروا عليها صوبة المحاربين لله ولرسوله فإذا دفع صيالهم وبين ضلالهم كان ذلك من أعظم انتهاد في سبيل الله انتهى كلامه رحمه الله لذا لتعلموا بارك الله فيكم أن من مسالك أهل الباطل وهي كثيرة أنا سأذكر جنلة من تلك المسالك ثم سأردف بأمر عظيم يتبين من خلاله جملة من هذه المشارك وأرى أن الوقت لا يسعر ليكفش كل ذلك لعله بلقاء آخر إن شاء الله نتم فمشارك أهل الباطل وطرائقهم في تمرير وتقرير الباطل ونشره وإذاعته وصلتهم على الحق وأهده أولاً استدلالهم بالمتشابه من النصوص وترك المحكم منها كذلك يسيرون على قاعدة اعتقد ثم استدل فهم يعتقدون ثم ماذا؟ يستدلون ثالثاً تأويلهم لنصوص الوحيين بما يخالف فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف الأمة الصالح من التابعين وأمة الهدى كذلك من طرائقهم ومسالكهم اعتمادهم على آرائهم فقط في تفسير النصوص في تفسير ماذا؟ النصوص كذلك تفريطهم في باب الاتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدم مراعاتهم بمقاصد الشريعة الحنفية كذلك من طرائقهم تقصيرهم عمدا أو جهلا في جمع نصوص النصوص الواردة في الباب الواحد والمسألة الواحدة وفهمها فهما صحيحا سليما من الآثام. سابعاً إخراجهم للنصوص من سياقها وسباقها وذلك ينتج فهماً خاطئاً سقيماً ولا بد كذلك ثاملاً تفنن أهل الأهواء وأهل الانحراف العقدي في, في بتر النصوص تفننهم في بتر النصوص المخالفة لفنهم في بتر النصوص المنقولة عن أهل العلم لماذا؟ لينفذوا إلى مرادهم ويؤويج لإحلتهم. تاسع استخدامهم للجمل والعبارات المجملة تلبيسا وتديسا وتمريرا للباطل. عاشر سلوكهم تلبيس الحق بالباطل هم يلبسون الحق بماذا بالباطل ويكتمون الحق واظهرهم يعلمون كذلك من مشارقهم تنصيب الرؤوس الجهال الذين يفتون بالجهل ويعلمون تنصيبهم رؤوسا جهالا يرجعون إليهم ويذكرون عنهم ويروجون لهم ويفخمون من ملاصبهم وألقابهم وفي المقابل التزهيد والطعن في علماء السنة المحضة بعبارات ومقالات منفرة وقد تكون مكفرة وقد تكون ماذا؟ مكفرة هذه جملة من المسائل، بس بها بعض أهل الغفلة كما قال الإمام الزاهدي رحمه الله لبعض ما لم يذكر، لبعض ما لم يذكر، وأقول ها هنا سأذكر لكم مناظرة عظيمة تندرج تحتها وتتعرفون من منها. ومن تفصيلاتها وما تحتها من أق من جمل إلى جملة من تلك المساج، وهي مهمة في هذا الباب جدا جدا جدا. فما ضربوا في ضع في مصر مصر من الأمصار، ولا رفع رؤوس أحد الانحراف العقدي رؤوسهم وأعناقهم في بلد من من البلدان أو قطر من الأقطار، فعلاه. سيف السنة والعلم إلا قطعه وبتره إلا قطعه إيه؟ وبتره وهذه المناظرة أخرجها الإمام عبد الرزاق في المصنة والإمام أحمد في المصنة لمختصة والفسوي في المعرفة والتاريخ والطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرة واللفظلة والبياني في الكبرى صححه العلامه الحاذي الحاكم رحمه الله على شيخ مسلم ووافقه الذهبي عليها وصحح اسنادها الإمام ابن كثير في البدايه والنهايه والعلامة الألباني في الإرواء وهو كذلك يعني أنها صحيح كل هؤلاء يرون هذه المناظرة من طريق عكلمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل سماك الحنفي قال أبو زميل حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما خرجت الحرورية اجتمعوا في دار اجتمعوا في داري. لماذا يجتنعون؟ لماذا يجتنعون؟ أنا أسأل <تصفيق> تمريراً وتثبيتاً وتقريرا للباطل الذي يعمهم عليه ويتواصى بعضهم بعضاً بالباطل وهم ستة آلاف قال ابن عباس أتيت علي فقلت يا أمير المؤمنين أبرب بالظهر كما هي السنة في الحرب قال أبد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم قال علي ابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع إني أخاف عليك لماذا يخاف علي ابن عباس لأنهم أهل قتل وغدرهم الخوارج وأفراهه كلهم أهل غدر وكل أهل البدع أهل غدر وكل أهل الانحراف العقدي أهل غدر أبدا لا أمانة له ولا عهد قال إني أخاف عليك قال قلت كلا يعني لا تخف علي عند الفسوي في المعرفة والتاريخ قال ابن عباس مجيبا علي رضي الله عنه قلت كلا يقول ابن عباس: وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا لا أوذي ماذا أحدا قال فأدن لي وهذا فقه مهم بأن الجلوس إلى هؤلاء ومناظرة هؤلاء بإذن من ولي الأمر وإقتضاء الحادث لذلك قال ابن عباس فخرجت إليه ولبست أحسن ما يقول من الحلل أو من حلل اليمن لأنه يعلم لماذا خصها يعلم هم عليه من الجهل والبعد عن السنة وأنهم سينفرون عليه ماذا؟ هذه الحلل التي سينفرها قال قال ابو زمين وكان ابن عباس جميلا يعني من حيث المنظر جهيرا منه جهير الصوت قال ابن عباس فأتيتهم وهم مجتمعون في ذلك يعني فيها مكانهم من اجتمعوا فيه قائلون من القيلون عند عبد الرزاق قال ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة في نحر الظهيرة. يقول فسلمت عليه فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما قالوا عليك لأنه لا يرونه من أهل السلام اعتقدوا كفره وكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استذلوا على اعتقادهم الفاسد بما سيئ فمعتقدوا ثم ماذا استدل؟ قالوا مرحبًا بك وهذا من فرض جهلهم. نعم قالوا مرحبًا بك يا ابن عباس فما هذه الحلة؟ وعلم أنهم سيكررونها عليه. انظر إلى هذا الجواب بهذا الحبر. وترجمان القرآن قال ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الخلال رأيت أحسن ما يكون لماذا؟ من, من الخلال ونزلت كل من حرم زينة الله التي أقرد لعباده من الطيبات والطيبات من الرزق طبعاً هو حاجة ملاً رد عليهم بالكتاب ومماذا؟ وبالسلة أماهم يرفعون شعار التحاكم من الله إلى شرعته فدل ذلك على جهلنا قالوا فما جاء ذلك هات ما عنده هكذا أهل الأرواح إذا عيكموا الحجة بدأوا في ماذا؟ في استخدام ما التعنيف وسلوغ التعنيف وإذا عياهم هذا وذاك ولم تكن لهم قوة استعدوا على هذا الحق السلطان كما فعلوا مع الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة قال فما جاء بك قال قد أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يثبت لهم أنهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا كما تقولون أنهم كفار ورجعوا عن الدين وبرقوا منهم من المهاجرين وإيش؟ والأنصار وقد جاءت آيات في فضل المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما ما يقولون فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم إذا من طرائق هؤلاء ها البعث عن أهل العلم والتزهيد تشكيل والطعن فهو يريد أن يثبت أنهم صحابة ومهاجرون وأنصار وعليهم نزل القرآن يعني فيهم نزل نعم وهم أعلم بالوحي منكم فهم يفهمون أكثر وأدق منكم وفيهم أنز وليس فيكم منهم أحد هذا أهل الأهواء جميعاً لا علماء حق علماء سنة المحظة معهم أبداً لذلك يتخذون الرؤوس الجهاد فيصدرونهم ويصدرون عليهم الهالات والألفاظ مصادرة لعقول العامة والدهماء والرعاء حتى يرتروا بهذه الألقاط العالم العلامة المحدث الفهامة المجاهد السندير إلى آخرين نعم لما قضعهم بهذا ماذا قال بعضهم؟ تعرفون أن أهل الفدع هناك له رؤوس يقودوه وهناك أناس مسيرون رعاة أجباع كل ناعم همدوا الرعاة لما وجدوا أن الحجة قائمة لنذن هذا القدوم قاط بعضهم وقال لأتباعهم لا تخاصنوا قراشيا بهذا قراشي لا تخاصنوا وتجادلوا قال فقال بعضهم لا تخاصنوا قراشيا فإن الله تعالى يقول بل هم قوم خصمون. شوف الآن استدبع ليس كذلك بآية لكن هل هذا محلها؟ هذا من فرط جهلهم في مقاصد الشريعة ومعرفة ماذا تنزل النصوص في محلها؟ قال ابن عباس وأجيت قوما لم أرى قوما قط أشد أشد إجتهادا منهم يعني في التعب، مسيمة وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم تفن الإبل تفن ماذا؟ الإبل الذي يظهر على آثائك بماذا؟ الإبل من شدة البروق؟ قال فمضى من حضر قوموا بعضهم قال نجلس بعضهم قال نمشي أضعهم أضعاف الذين خافوا من صفق ذاك قاموا وآخرون جلسوا عند الفسل في المعرفة قال فدخلت على قوم لم أرى قوما قط أشد منه اجتهاب جباههم تقرحت من السجود وأيديهم كأنها بقر الإبل وعليهم قرص مرحبة مشمرين مسهمة وجوههم من السهد قال بعضهم لنكلمنه ولننظرن ما يقول الباحثون عن الحقيقة أخبروني ماذا نقيم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهله والمهاجرين والأنصار قالوا ثلاثة طبعا لما قالوا ما هذه الحلة لماذا سأل عن هذه الحلة أرادوا تزهيد أصحابه في هذا العالم الذي هو من عمت أهل السنة عبد الله بن عباس انظروا نحن كيف ثيابنا ممزقة حالنا حال في شدة في شدة, شده وقطر وها يلبسون ويتنعمون ها أرادوا هذه المقارنة بطريقة الماكرة وهكذا يستخدمون قال أخبروني ماذا أنتم قالوا ثلاثة قا قلت ما هنّ قال قالوا, قالوا إما أما إحداهن فإن حكم الرجال في أمر الله وقال تعالى إن الحكم إلا لله وما للرجال وما للحكم فقلت هذه واحدة استدلوا بآله صحيح قال وأما أخرى فإنه قاتل ولم يصي ولم يظلم فلن كان الذين قاتلوا كفارا لقد حل سجهم وغنيمتهم ولن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم قلت له ثمتان فما الثالثة؟ قال إنهم إنه حسمه من أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين قلت أعيدكم سوى هذا؟ قالوا حسبنا هذا فقلت لهم لابد أن نتفق على قاعدة حتى ننطلق منها أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يرد به قولكم قوله ما, ما يرد به قوله أكرهه يعني لو جئتكم بما يرد مقالاتكم من الكتاب والسنة تسلمون أو لا لو قالوا لا كفر وهذا من فقه رضي الله عنه لو قالوا نعم لا يجب أن يسلم لا خيار من يقول ماذا نعم قالوا نعم فقلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحىها من الصيد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتوا الحرام إلى قوله يحكم بهذة واجب عادل منك فأشرتكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحىها من الصيد أفضل أن حكم في دمائهم وصلاح ذات بينه، وأن تعلم أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك على الرجال حتى في, في ذنبا لأى الصيح وفي المرأة وزوجها قال تعالى وإن ذكتوا الشقاق بينهما فابعتوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا وفق الله بينهما فجعل الله حكم الرجال سنة مأمورة أخرجت عن هذه قالوا نعم قالوا أما قولكم قاتل, قاتل ولم يس ولم يغنى أتسبون أمكم عائشة ثم تستحيون منها ما يستحي من غيرها فإن فعلتم لقد تفوتوا وهي أمكم ولئن ولنقولتم ليست أمنا لقد تفوتوا فإن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمن من أنفسه وأزوابه أمها سنة فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما صرتم صرتم إلي إلى ضلالتين إن قلتم هذا أو قلتم هذا قال يقول الراوي فنظر بعضهم إلى بعض يعني من قوة الخجة من قوة ماذا؟ الحجة لأن هؤلاء يغيبون أتباعه التغييب وأريكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأما قلت وأقرست من هذه قالوا نعم قال أما قولكم أنه مع اسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضوا وأريكم قد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يظن فديا. كتب سهل بن عمرو بسفيان بن حرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمين المؤمنين يعني علي. اكتب يا علي هذا مصطلح عليه محمد رسول الله. قال المشيخون لا والله ما نعلم أنك رسول الله. لو نعلم أنك رسول الله ما قتلنا. قال عليه الصلاة والسلام اللهم إما تعلم أنى رسول الله. اكتب يا عبيد <عليك> هذا نصده عليه محمد بن عبد الله فوالله رسول الله غير من عبيد وما أخرجه أي هذا المحو من النبوة حينما حان نفسه قال عبد الله بن عباد فرجع من القوم ألافا وقتل سائرهم على ضلالات قال العلامة الشاذبي في اعتصاب الخاصية الثانية الذين نبه عليها قوله تعالى فامن الذين في قلوبهم زيغ الايه هي التي نبه عليها قوله تعالى فامن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ايش ما تشابه منها فبينت الايه ان اهل الزيغ يتبعون متشابهات القران وجعلوا ممن شاءه ان يتبع المتشابه لا ومعنى المتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه سواء كان من المتشابه الحقيقي كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من التشبيه أو من المتشابه الإضافي وهو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي ضعف كاستشهاد الخواري. على إبطال التحكيم بقوله إن الحكم فعده من ماذا من المتشابه هذا فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة وأما على التفصيل فمحتاج إلى البيان وهو ما تقدم ذكره لابن عباس لأنه رضي الله عنه لأنه بين أن الحكم لله ثارا بغير تحكيم لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم الله وكذلك قوله قاتل ولم يسلم فإنهم حصروا التحكيم في القسمين وترثوا قسما ثالثا وهو الذي نبه عليه قوله تعالى والطائفتان من المؤمنين ارتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الإخرى فقاتلوا الذي تبري الآن فهذا قتال من غير سبيل لكن ابن عباس لبهه على وجهه اظهر وهو أن السبايا اذا حصل فلا بد من وقوع بعض المقاتلين على ام المؤمنين وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع بها كالسبايا في فيخالفون القران الذي ادعوا تمسك به وكذلك في نحو ما عن اماره المؤمنين اقتضى عندهم أنه اثبات لإمارة الكافرين وذالك ليس صحيحا لان نفي الاسم منها لا يقتضي نفي المسمى وايضا فان فرضنا انه يقتضي نفي المسمى لم يكتب اثبات الا على الاطراف فعارضهم العباس رضي الله عنه بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم اسم الرساله من الصحيفة معارضه لا قبل لهم بها ولذلك رجع منهم ألفان أولا رجع منهم فتأملوا وجه اتباع متشابهاء وكيف أدى إلى الضلام والخروج عن الجماعة ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاعذروهم انتهى كلامه رحمه الله الكلام jag har fått en lärklig sak الله det här, eller en av barnen, så är av de